خمسة، استمع إلى أسماء أعضاء الجسم وأعدها ثم جهز صوراً لأعضاء الجسم وقدمها في الصف الرأس العين الأذن السن الأنف اللسان الحنجرة البطن اليد القدم